من طين مسومة عند ربك للمسرفين 118. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين 119. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين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 فَاخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمَ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَرَكُوا مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَهُ كَرَمِيمٍ وَفِي ثَمُودَ إذ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حين فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَمَا اسْتطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ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 فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُوم وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ 117. وَمَا أريد أن يطعمون 118. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 119. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا 114. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون 115. بسم الله الرحمن الرحيم 116. والطور 117. وكتاب مستور 118. وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ المسجور إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَنْسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا ۚ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تَكْذِبُونَ افَشِحْرٌ هذا ام انتم لا تبصرون اصْلُوها فَاصْبِروا او لا تَصْبِروا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ انما تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَكِئْنَا بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ على سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ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 124. بَعْضُهُمْ بعضهم على بعض يتساءلون 125. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين 126. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم 127. إنا كنا من قبل إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَرَبَّصُوا بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ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 أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْ تَسَلهُم جرَ فَهُم م مَغْرَمِم مسقَلُون أَمْ عِنندَهُم الغَيبُ فَهُم يَككتُبُون أَمْ يريدونَ كَييدًَا فََّذينَ كَفَروهم المَكدون أَمْ لَهُ إلَهُ غَيرُ الله سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْا كَسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الذي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّ نَك بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومْ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ما إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ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 إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرعيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزًا اِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ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 افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون فاسجدوا لله وعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعه وانشق القمر وَإِنْ يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرْ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 يقول الكافرون هذا يوم عصر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر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 وَنَبّهُم أن المأَقِسمَْةُم بَينَهُم كلُّ شِربِم محُحتَبَر فَنَادَ صاحِبَهُم فتَعَطَ فَعَقَر فكَفَ كَانَ عَذا ب وَنُذر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 112. ولقد جاء آل فرعون النذر 113. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر 114. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟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 الرحم علم القرآن خلق الص علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان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 فی حافل تقمام الحب العصف رحان کبھی عی علا ابی کما تو خلقل عل مل فلفال کلف خار وَخَلَقَجََّ مِم من مارِجِ مِن النَّار فَبِأَ عَ إ رَبّكُ ما تُكَذِبَان رَبُّ الْ المَشِقَْينِ وَرَبُّ المَغْربَيين فَبِأَ آلَ إِ رَبِّكُ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 يا معشر الجن إن, ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان عی علاب ربكما تكذبان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 فبأی آلاء ربکما تكذبان یعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصی والأقدام فبأی آلاء ربکما تكذبان هذه جهنم نَمُلْكِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کبھی آلاء ع تكذبان کما تو کریبان رواتا افنان کبھی ای آلہ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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ الجز الحسانی الحسان توبی عی علا ابی کما تو او جنتا تو ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناننا الضاختان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 لمیا تم نس قبل ہوں جب ایلا اربی کما تو متکلا رف رفین خبروں اب قرین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 11. إذا رجت الأرض رجا 12. وبست الجبال بسا 13. فكانت هباء منبثا 14. وكنتم أزواجا ثلاثة 15. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة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 أَم بِمَا كانَ يععملَلون لا يسمَعونَ فِيهَا لَغْوَ وَلَا تَأثمَا إِلَّا قيلًا سَلًََا سَلَام وَصحاب المين ما أَصحابُ المين فِيسِدِر مخبُ. وطلح منبود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة 124. إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين 125. ثلة من الأولين وثلة من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 وَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ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 118. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون 119. أفرأيتم ما تحرثون 110. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 111. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون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 116. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون 117. أفرأيتم النار التي تورون 118. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن نحن جَعلناهَا تَذكَةَ وَمَتَعَ للمُقين فسَّح بِسمِ رَبّكَ العظم فَل أُقُسِمُ بمواقِ النج وَإِهُ لَقَسَمُ لَ تَلَم نَ عظم إِهُ لَقُآان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 12. ترجعونها إن كنتم صادقين إِن كَانَ إن كان من المقربين 14. فروح وريحان وجنة نعيم 15. وأما إن كان من أصحاب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 هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بِكُلِّ شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 119. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما مِنَ من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير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 وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل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 فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْنَكُمْ مَعَكُمْ قالَا بَ لَا وَلكَِّكُم فَتَنتُمْ أَم فُسَكُم وَتَرَبَّصْتُم وَْتَبتُمْ وَغَرَّتكُم الأمَانِي وَغَررَتْكُمُ الأمَانِي يُوحَاجَ أَأَمررُ اللَّهِ وَغَرََّكُم بِاللهِ الغَر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 علموا أن م الحياةُ الُّنْيا لعبُ وَلَ وَزينَةُ وَتَفخرم بَنَكُم وَتكثُرم في الأموال والأَول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 ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنَّ بْرَأَهَا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 وَأَنزَلنَ الحَديدَ فِيهِ بَأْسٌ شَديد وَمَ نَافِعُ لَّا سِ وََلَعلَمَ اللهَّهُ مََ صُرُهُ وَرسُلَهُ بِالغَيب إِ اللهَّه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 برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة